الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين قبل أن أبدأ بالدرس انبه على ما كان حصل من غيابي في الدرس الذي سبق وقد ذكر لكم أخوكم جزاه الله خيرا انني كنت في زيارة لوالدنا فضيله الشيخ حسن ابن عبد الوهاب البنى حفظه الله وادام الله عليه الخير والعافيه وان من نعم الله عز وجل على الناس ان يبقي لهم أمثال هؤلاء الذين هم من أشياخ أهل السنة والذين أفنوا أعمارهم في الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة ومن الطرائف أنني في مرة من المرات ذكر الشيخ حسن حفظه الله ان الامام الالباني كان قد زارهم في تلك الشقه التي كنا نجلس فيها فسالته متى هذا فقال كان في سنه ستين تقريبا فضحكت وقلت انتم تدعون إلى السنه قبل أن تلدنا امهاتنا ولذلك هؤلاء أهل السبق والخير والفضل أسأل الله أن يبارك في أشياخ أهل السنة كلهم طالبهم وعالمهم ومتوسطين نعم نبتدئ درسنا إن شاء الله تفضل قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قلت فأعلى مراتب الحسن بهذبن حكيم عن ابيه عن جده وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده ومحمد وعمر بني. وعمر سعيد سعيد فاعلم قال <تصفيق> فاعلم مراتب الحسن بهذبن حكيم عن ابيه عن جده وعمر بن شعيب وعمر بن شعيب عن ابن شعيب وعمر ابنه وعمر بن سعيد وعمر بن شعيب. آه ما ذكر ما ذكر أبا ما قال عمرو بن شعيب بن محمد جاي. وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. وابن إسحاق عن ابن إسحاق. وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمين. نعم. وأمثال ذلك. وصلنا إلى قوله و محمد ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي هكذا عندي وابن إسحاق محمد جيد وابن إسحاق عن من عن محمد, عن, محمد عن محمد بن إبراهيم التيمي نعم ابن إسحاق هو محمد ابن إسحاق ابن يسار وهو صاحب السيره وهو متوسط الحال فحديثه هو حديث حسن إذا صرح بالسماع فإنه كان معروفا بالتدليس رحمه الله وأما إذا روى في السير فهو ثبت وإمام فيها إذا صح السند مصرحا بالسماء نعم قال رحمه الله وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن نعم هذا القسم وهو ما ذكره من الأمثلة كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده كبهل بن حكيم عن أبيه عن جده كمحمد كمحمد بن إسحاق عن إبراهيم عن محمد عن محمد بن ابراهيم التيمي قال هذا كله متجاذب في درجاته فمنهم من يصح ومنهم من يحسن وسبب ذلك هو صبر مرويات الراوي فالعالم يكون قد وقف على مروياته فيترجح من خلال هذه المرويات يترجح للعالم حال هذا الرجل أهو ثقة أم لا بعض الحفاظ يجمع من المرويات أكثر مما يجمع غيره فيقف على تمام حال الراوي يعني أضرب مثالا بحساب تفهمونه لو أن الراوي له مئة حديث مثلا فوقف بعض العلماء على خمسين حديثا له هذه الخمسون هي أحاديث الصحاح ضبطها الراوي حينئذ بماذا يحكم عليه؟ هو روى مئة لكن هذا العالم لم يقف إلا على خمسين صحاحا ماذا يقول؟ يقول ثقة طيب فإذا وقف من الخمسين على مثلا أنه أخطأ في خمسة أحاديث أو في عشرة أحاديث ربما ينزله من الثقة إلى الحسن إلى الصدوق أو قد ينزله إلى ما دون الصدوق إلى الضعيف لذلك جل خلاف الائمه في حال الروايه اما توثيقا واما تحسينا لحديثه واما تجريحا او تضعيفا مبني على ماذا على الصبر والاستقراء الصبر والاستقراء هو تتبع مرويات الراوي ليتبين بعد التتبع حال هذا الراوي وهذا يتضح لك حينئذ أن العالم كلما أحاط بمرويات الراوي كلها أو أغلبها كان حكمه أدق وأصح هذه قرينه حين تجد الحفاظ يختلفون ففي الغالب يكون الصواب مع من يعني نقول ايه من اللي قال أحفظ حسن هذه قرين على أن النقاد حين يختلفون في الراوي فإن القاعدة الأغلبية أن أحفظهم يكون حكمه أثبت لماذا لماذا لأنه أكثر إحاطة بمروياته فإذا كان هو أحفظ فضروري أنه قد وقف على أحاديث لهذا الراوي تبين له ما لم يتبين لغيره يعني مثلا يأتي بعض المقاد يقول الإمام أحمد له ما يقرب من مئتي حديث يعني من مئتين حديث وقف عليها أحمد يأتي غيره يقول روى خمسين حديثا فيأتي أحمد ويوفه ويأتي الآخر ويضاحف أو العكس حينئذ الغالب أن الأحفظ جانبه يكون أصوب لكنها ليست مضطربه قد يكون احفظ لكن عنده تساهل في التوثيق. لكنها أغلبية لذلك أكثر ما يختلف النقاد الأحفظ مع من دونهم، تجد أن الصواب في جانب الأحفظ، كأحمد، الإمام أحمد، والبخاري، وعلي بن المديني، وإسحاق ابن راهويه. ومسلم على قلة كلامه في هذا الباب في باب التوفيق والتجريش بالنسبة إلى أحمد وابن المديني وأشبه هؤلاء وكيحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي وقبل من تقدم من الطبقة شعبة ابن الحجاج وبعد شعبة ابو زرعه الرازي وابو حاتم الرازي ثم بعد هذه الطبقة الدار قطني على شيء من التساهل يعتريه وهو امام الدنيا في العلم في زمنه هذه قرينه من القراء تساعد طالب العلم وهذا هو السبب في اختلاف النقاد بين توفيق الراوي وبين كونه صدوقا وبين الحكم عليه بالضعف وبين التصحيح والتحسين والتضعيف سكيا. سك سكيا هذا هو السبب في الحقيقه هو مساله جمع مرويات الراوي لذلك من هنا تجد للنقاد عباره الان فهمتها يقولون وفلان لم يستبن لي حاله لقله ما روى فالله اعلم ماذا يقصد بهذا؟ لا يقصد أو تبصيل عنه أو تبصيل أو تبعيل خارج خارج هو ما يجب غيره؟ إنه لم يقصد على هذا طيب هذا قلته فكان ماذا؟ مين يقال شكلك كبير السن انت من فين واللي جابك من ليبيا انا شهر وماشي الا اذا تروح عند شيخنا واستاذنا حسن انا قلت ما احد يأتي نصحت اخواننا الليبيين قلت الذي يأتي مصر ان كان يأتي لعندي ما يأتي خلاص ما, ما عندي وقت غلبت بالسفر أما اذا كان ياتي لبعض اشياخنا المزكون من اهل السنه هذا طيب اما من يتقصد ان ياتي مني لي هنا انصحوا اخوانكم ما تاتوا ما الذي يشتريني يخسر ما ما عندي وقت خلي يشتريني يخسر فانما اتسلم معاكم شويه دروس كده طيب كما قال اخوكم اي انه لقله ما روى لم يستبن حاله لهذا الشيخ فتوقف فيه يقول روى حديثين أو ثلاثه فلا يتبين لي حاله طيب لماذا لا يتبين لك لماذا لا يتبين لك حاله لو روى ثلاثه احاديث صحاح ما هو الجواب هو ما روى الا هذه الثلاثة وكلها صح فلماذا لا توفقه لا لانها لا تكفي لحاله قد يكون ضعيفا فيضبط حديثا او حديثين بل كونه مقلا مشعرا بماذا بانه ليس له باب في الحديث ولذلك يقول غايه ما روى حديثا او حديثين وجل هذا القسم يتوقف في حديثه وقد يمشيه بعضهم طيب الآن تقول إذا أفهم من كلامك أن الحكم الصحيح في الراوي هو صبر مروياته فهل هذا الذي نفعله الآن أو يفعله جل المشتغلين بالحديث الجواب لا هذا الذي يقوم به الخلص الحفاظ النقاد لذلك القاعدة التي يمشي عليها عامه الطلاب المشتغلين في الحديث للحكم على الحديث صحة وضعفا أو نجعل أجعل كلامي في الرواة للحكم على الراوي توثيقا وتجريحا أننا نقول أن الجرح المفسر مقدم على التعديل تأتي تقول وثقه فلان ضحصه فلان المضاعف لم يأتي بحجة حينئذ ثقه طيب المضاعف أتى بحجة حينئذ يقدم الجرح المفسر على التعديل هذا الذي عليه العامة العامة من المتخصصين في الحديث وأما الاستقراء والجمع لمرويات الراوي فهذا يكاد يكون منعدما في هذا الزمان فإن قلت فهل يجزئ طالب العلم أم يحتقرئ ليصل إلى حال الراوي نقول نعم لكن هذا يحتاج إلى أمرين اثنين الأول أن يحسن الاستقراء والجمع لأنه قد يجمع قليلاً من الحديث فيظن أن هذا هو الذي رواه هذا الراوي ويكون فاته الأكثر فإذا تمكن أن يجمع مرويات الراوي هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني أن لا يخرج من هذا الاستقراء ما يخالف به كلام متقاد أن لا يخرج من هذا الاستقراء ما يخالف, يخالف به كلام متقاد. وقد سئل الإمام الألباني عن هؤلاء المحدثين الذين تجرؤ على الحديث مع ضعفهم يأتي يستقرأ مرويات الراوي فيقول فلان ثقة. دلل استقراء احاديثه على أنه على انه ثقه واذا به يخالف كل الائمه الذين حكموا على هذا الراوي بالضعف او العكس او ان يضعف راويا بسبب الاستقراء والتتبع ثم إذا هو يخالف كل من تكلم فيه من الائمه على خلاف ما انتهى إليه قال الإمام الألبان فله أن يستقرئ وأن يصبر مرويات الراوي ليصل من خلالها إلى الحكم على هذا الراوي قال لكن لكن بشرط قال الإمام الألباني لكن بشرط أن لا يخالف في أحكامه أحكام من تقدم من الأئمة ولكن ينتقي من أقوالهم ما يوافق صبره واستقراءه هذا مهم جدا لأن بعض الشباب عمليا تجرأوا على هذا العلم قبل أن يتمكنوا منه فصاروا يغترون بأنفسهم حتى يحكموا على حتى صاروا يحكمون على بعض الرواة بأحكام يخالفون فيها من تقدم من الأئمة. شوف الموضوع في في المقرف. يخالفون من تقدم من الأئمة. فهذا في الحقيقة غرور وعجب. وجرأة على الشرع، لأن من لازم مخالفتك لمن تقدمك من الأئمة حين لا تجد قائلا يوثق هذا الراوي وانت توثقه، أو حين لا تجد من يجرحه بل يوثقونه وانت تجرحه، اذا لازم ذلك أن من تقدمك من الأئمة كانوا على خطأ. وعلى غلط وهذا ضرب لما عليه أئمة أهل العلم الحاصل أن السبب في اختلاف الأئمة في الحكم على حال الرواه هو هذا الذي ذكرت وهو سبب أغلبي نعم كل رحمه الله تعالى وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها بعض هذا التنازع هو نفسه يرجع إلى السبب الأول نعم بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم ابن ضمرة طيب بل يقول الامام الالباني يقول كلاما ابلغ من هذا يقول ان الناقد الواحد نفسه قد تختلف احكامه على الراوي ويكون هذا تبعا لتتبعه واستقرائه ربما يستقرأ احاديثه فيوثقه ثم يستقرئ الأحاديث نفسها فيغلب على ظنه باب جرحه وربما ينزله إلى الدرجة الوسطى قال الإمام الألباني ولهذا تجد عن الأئمة في الراوي الواحد تجد, عد تجد عدة روايات كابن معين طاره يوثق وله وفي رواية ابن فلان وفي رواية فلان يضعف الامام احمد في مسائل فلان يوثق في مسائل فلان يضعف يقول وهذا الذي لا يخلو منه محدث فما وقع مني من هذا الباب هو تبع لما وقع للأئمة قبلي يقول الامام الالباني فيأتي الجاهل الذي لا يعرف هذا عن أئمة الحديث فيرمي أئمة الحديث بالتناقض وهو في الحقيقة إنما رماهم من حيث جهل ما هم عليه من هذا العلم أي نعم هذه الأقوال مختلفة متناقضة في الظاهر لكن في الحقيقة هذا ليس بتناقض على اعتبار أن حيثيات الأمر هي هي وإنما قد يقف في المئة هذه يتتبع يجد أنه أخطأ في عشرة أو في عشرين ربما يعيد النظر يجد أنه أخطأ في أكثر ربما يضم إلى هذه الأحاديث أحاديث أخرى إلى غير ذلك لذلك كان بعض الرواة يأتون إلى مجلس شعبة ابن الحجاج فكانوا يضبطون بعض الأحاديث فيروونها بين يدي شعبة ليحصلوا من شعبة على توثيق لهم فكان يقال لشعبه إنهم يتجملون لك يعني هم ليسوا من الحفاظ، لكن يأتي إلى مجلس المحدث فيحدث بين يديه ببعض الأحاديث التي تكلف في حفظها فيوثقه الإمام نقول لكن هذا لا يمكن أن يتصور أن يغرى كل المحدثين وإلا هذا يكون من باب فساد الدين لأننا لو تصورنا أن الأئمة يوثقون من هو كذاب لأنه أحسن حاله في نظرهم هذا معنى أنهم أجمعوا على ظلال وهذا لا يكون أبدا هذه فوائد استفدتها من الإمام الألباني بعضها من خلال كتبه وبعضها من خلال أشرطته فأحببت أن أفيدكم بها إذ هذا من فائدة إمام قضى عمره في هذا العلم العظيم رحمه الله الا وهو الإمام إمام أهل السنة الإمام الألباني رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها كحديث الحارث بن عبد الله الحارث بن عبد الله هو المشهور بلقبه بالحارث الأعور فهو المشهور بهذا وقد اختلف النقاد في هذا الرجل على أقوال منهم من يوثقه ومنهم من يضعفه جدا وقد ذكر مسلم في المقدمة بإسناده إلى بعض الأئمة قال لعله الشعبي حدثني الحارث الأعور وأشهد أنه كذاب فمنهم من ضعف الحارث الأعور جدا قال ضعيف جدا كذاب ومنهم من وثقه ومنهم من توسط في حاله والذي اختاره الإمام الألباني وجماعه أنه ضعيف جدا أنه ضعيف جدا لكن الحارث له عناية في علم الفرائض بل ذكروا أنه كان من اعلم الناس بعلم الفرائض علم الفرائض علم المواريث لذلك بعض الأئمة يقبل ما روى الحارث في علم الفرائض لأنه كان متثبتا فيه على كل حال الحارث جزما لا يخرج عن دائرة الضعف يبقى النظر في قصد الشعبي إن كان لم أهم في حفظي في روى مسلم في المقدمة قال حدثني الحارث الأعور وأشهد أنه كذاب قيل كان كذابا في مذهبه في رأي السوء وهو كان متشيعا يميل إلى الشيعة فقيل قصد بكونه كذابا هذا على كل حال لا شك أنه ضعيف إن لم يكن ضعيفا جدا نعم قال وعاصم بن ضمرة نعم وحجاج بن ارطاه الحجاج أو حجاج بن أرطاء هذا صدوق في نفسه أي أنه لا يتقصد الكذب ولا يتعمده وإنما كان سيء الحفظ مع تدليس فجمع بين ضعف وتدليس فإذا قال عن فهو يزيد في الضعف وإذا قال سمعت فينظر متابع له لأنه عرف بسوء الحفظ نعم قال وهو خصيف أيضا كان معروفا بالضعف وتكلم فيه نعم قال ودراج ابي كذلك حتى رمي بالكذب واتهم فهو ضعيف جدا نعم وخلق سواه وهذا تجد في التتبع وفي الاشتغال بهذا العلم تجد مثل هذا القسم تجد أشياء كثيرة نعم جيد انتقل للحديث الضعيف قال الضعيف إذن بهذا أنهى الحافظ الذهبي رحمه الله انهى باب الحسن وتبين لكم أن الحسن على مراتب منها ما هو في اعلاه ومنها ما هو في ادناه ومنها ما هو في محل اختلاف بين التحسين والتضعيف تبعا للحكم على الرواة إلى غير ذلك لكن قبل الانتقال إلى الضعيف أنبه كما نبهت هناك على الصحيح أن الصحيح على قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره كذلك الحسن الحسن على ضربين حسن لذاته لأن رواته هم في هذه المرتبة وحسن لغيره طيب تبين الحسن لذاته فما هو الحسن لغيره نعم أحسنته هو الحديث الضعيف المنجبر الذي جبر بمثله من طريق آخر طيب هل كل ضعيف يجبر ضعيفا نعم طيب انا الآن سأعكر عليك أن اشترطت شرطا واحدا قلت إن لم يكن فيه كذابا انا أقول لك ليس فيه كذاب وفيه متروك ماذا تحكم عليه؟ إذا جوابك صواب أم خطأ ناقص يعني مش خطأ ها ما الفرق بين الخطأ والناقص تعرف الفرق طيب إذا جوابك خطأ أم ناقص عشان خطر يقول خطا الله شك لا شك ها اذا ما هو البديل حتى يكون التعريف جامعا مانعا العلماء يقولون لا يصح أن تعرف بتعريف ليس بجامع ولا مانع كما عرف اخوكم قال المنجبر ما ليس فيه كذب هذا ليس بجامع ولا بمانع لأن المتروك حديثه شد الضعف ولا يزبر ولا ينجبر مع أن راويه ليس بكذاب. فما هو التعريف الجامع المانع للحسن لغيره أولي يا إبراهيم أن لا يكون شديد الضعف أن لا يكون شديد الضعف شديد الضعف أن لا يكون شديد الضعف دخل في شدة الضعف المتروك والكذاب والواهي وقص عليه وكل من كثر خطأه واشتد خطأه وقد ذكرت لكم قصة حصلت بيني وبين بعض إخواني من طلاب العلم حفظه الله ونفع الله به وهو من الشباب الذي بدأنا في طلب العلم سويا وهو حسن ابن الله المالكي حفظه الله وقد كنت أقول حسن المالك حسن المالك فعكر علي بعض الناس قال سبحان الله تدعو إلى السنة وأنت تثني على حسن المالك المبتدع في السعودية الصوفي قلت فالله إخوة أنا مع هذاك ما لعلاقة بي حسن المالك اللي في الأردن واللي في الإمارات استغفر الله فبقيت أحترس حسن عبدالله المالكي فكان يستغل هذاك الطالب وما زال على خير إن شاء الله كان يستغل في ذاك الزمن قديما من قرابة 20 أو 25 عاما تقريبا فكان يحقق حديثا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم هذا حديث ضعفه الألباني في الضعيفة إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم فانتصل الإمام الألباني وغيره من الأئمة إلى ضعف الحديث وذكره في السلسلة الضعيفة وكان هذا أخونا حسن حفظه الله قد اشتغل ببحث وحسن الحديث وأتى له بشاهد فاتصل على الإمام الألباني رحمة الله عليه فأورد له الطريق هذا الشاهد فالألباني قال له أين هذا الشاهد قال في كذا رواه فلان وكذا وكذا قال اصبر ولم يغلق الهاتف وعلق الهاتف الإمام الألباني ما يقرب عشر دقائق أو ربع ساعة ثم رجع ويقرأ من كتابه قال هذا خرجته وقد ذكرت هذا الطريق الذي تريد أن تستدرك به علي لا يصلح فقال الطالب لما لا يصلح يا شيخنا قال فيه فلان كان يؤذن للفجر الصلاة خير من النوم في الظهر يعني كان في الظهر جدا يقول ايه في الظهر الصلاة خير من النوم قال فهو ضعيف جدا كأنه ليس ابن ابي سليم ان لم اكن واهما هذا هو الراوي الذي تابع الاخر ليس ابن ابي سليم قال كان يؤذن للفجر في صلاة الظهر ويقول الصلاة خير من النار فهذا شديد الضعف لا يصلح أن يجبر ذات إذن الحاصل أن الحسن لغيره هو كل ما لم يشتد ضعفه لذلك قال الإمام أحمد قد يحتاج الى الرواية عن الضعفاء في شين وقال ايضا ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وقد اكتب حديث الرجل كأني استدل به مع غيره لا انه حجة اذا انفرد قال ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وقد اكتب حديث الرجل كأني استدل به مع غيره لا انه حجة اذا فرد وقال ايضا احاديث افطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح الا بولي احاديث يشد بعضها بعضا وانا اذهب اليها إلى غير ذلك مما صح عن الإمام أحمد والبخاري والترمذي وسبق بيان هذا في الرد على من ينكر الحسن لغيره من هؤلاء الشباب الذين طلعوا علينا وخالفوا أحكام النقاد كما يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى ماذا عندك بعد ذلك حديث ضعيف. نقف عند هذا الموضع ان شاء الله ونستفيد من اسئله اخواننا تفضلوا إذا كان السؤال في الدرس نبتدئ به أحد عنده سؤال في الدرس والا ننتقل خارج الدرس تفضل أم القاعدة في حال الاختلاف لا هذا غير صحيح يقول أخوكم إذا اختلف الأئمة هذا قال صحيح وهذا قال ضعيف نتوسط نقول حسن الجواب لا هذا غير صحيح لماذا احنا ما عندنا اسئله ورق رجعها لصاحبها سؤال مشافة ما عندنا ورق الجواب اذا وثق الراوي بعض الائمه ثم قال امام ضعيف يخطئ اخطا في كذا وكذا وكذا حين اذا هذا الجرح مفسر ام مهم السؤال لك هذا الجرح مفسر أم مجمل مفسر حينئذ كيف تلغيه وتقول أتوسط هذا غير صحيح واضح لكن لو أنه وثق بعض الأئمة وبعض الأئمة قال صدوق ليس بثقة قد يقال بالتوسط حينئذ واضح قد يقال حمود جيد سؤال مفيد يقول أخوكم إذا اختلف الإمام في حكمه على الراوي كما تجدون هذا كثيرا للإمام احمد له عدة روايات ابن معين وأضرب هؤلاء من الأئمة تجد أن العالم يوثق ويضعف ويتوسط احيانا قد تجد رواية روايتين قد تجد ثلاث روايات حينئذ كيف السبيل إلى معرفة موقف هذا الإمام الذي انتهى إليه الجواب أنه إذا تبين آخر قوله فيقال هذا الذي استقر عليه من حيث الزمن فلو افترضنا فلان روى عنه قولا وتبين أن هذا الراوي الأخير هو آخر ما ذكر عن الإمام أحمد وتبين أن هذا هو آخر أقوال أحمد مثلا حينئذ يتبين أن الذي استقر عليه قول أحمد هو هذا القول وأما إذا كانت التلاميذ من طبقة واحدة كعبد الله وصالح والمروذي أبي بكر مثلا حينئذ لا سبيل إلى معرفة ما استقر عليه الإمام أحمد فحينئذ يكون له عدة روايات كما أن يكون له عدة أقوال في مسألة فقهية فيرجح ما وافقه عليه الأئمة واضح؟ نعم على كل حال نكتفي بالشطر الأول من السؤال سأل سؤالين أدخل أحدهما في الآخر فنحن نأخذ الأول الراوي حين يجرحه بعض الأئمة يتكلم عليه فهل يكفي الجرح المجمل أم لا بد أن يكون مفصلا لجرحه هكذا الجواب هذا له حالتان وإن شئت قلت حالان الحال الأول الأولى أن تكون أقوال الأئمة متواردة على الجرح ليس بينهم خلاف يقول البخاري ضعيف يقول أحمد ضعيف يقول فلان كذا يقول هذا الجرح وإن لم يفسر فلا يجوز تركه بل جرى على هذا الأئمة متى نشترط في الجرح أن يكون مفصلا حين يأتي بعض الأئمة فيوثق فصرت الآن بين توثيق وتجريح فلا سبيل لترك التوثيق وقبول التجريح إلا ببينه كأن يقول يخطئ منكر الحديث يكذب إلى غير ذلك واضح؟ نعم صبر نعم بدهي المجهول بدهي يتوقف في حديثه فإن شئت أن تسميه ضعيفا فسمه وإن شئت أن تقول هو مجهول وحديثه ضعيف ولا أطلق عليه الضعف لأنه مجهول لا أدري هل هو ضعيف أم لا وإنما أجهل حاله فالحقيقة في النهاية يقول هذا إلى تضعيف الحديث هذا هو مجهول واضح بارك الله بل فيك حفص بن سليمان صاحب القراءة، صاحب القراءة ثقة في القراءة، ويقول عنه واضح الحديث جيد، أنه غير ثقة أو جيد. سؤالك كيف يعني يكون ثقة في الحديث في اللفظ ولا يكون ثقة؟ في... هذا هذا أجبنا وبيناه في الدرس اللي مضى لعلك ما كنت حاضرا يسأل أخوكم يقول حفص بن سليمان هذا ثبت في القراءة ولكنه ضعيف في الحديث. فكيف يكون هذا الجواب تقدم أن الراوي قد يكون ضعيفا في غير فنه في غير علمه لكنه ثبت في فنه هذا قارئ من القراء ثبت في القراءه والأمة متفقة على قبول قراءته وهو من أثبت الناس هذا لا يحتاج إلى كثرة التكلف وتعني الذي يحتاج إليه في الحديث فهو ثبت فيما أحاط علما فلذلك يقول الحافظ في التقريب ضعيف ثبت في القراءة تماما كما قيل مثلا في محمد بن إسحاق ضعيف على تدليسه ولكنه متثبت في السيرة واضح؟ فهذا لا اشكال فيه واضح نعم سؤال بسؤالي. الشيخ كلام الشيخ الألباني أوضح من الشمس في من الشمس في ابي مطائن الشيخ ربيع ابي فجزاك الله خيرا ابي امام الربيع على ما. بينت من حال هذا الرجل يقصد سيد قطب أنه جاهل بالإسلام أصلا وفروعا نعم يا ولد أخرجكم هذا الفتى بسؤاله عن بحث الحديث هل بقي أحد عنده سؤال يتعلق في مادة الحديث عبد الرحمن شكنا لما يقال في الراوي حديثه فيه ضعف وهو وهو ضعف يعني يقال في الراوي حديثه فيه ضعف او يقال فيه ضعف هو نفسه. يسأل اخوكم يقول هل هناك فرق بين قول النقاد حديثه فيه ضعف او هو فيه ضعف أي الراوي هل هناك فرق في هاتين العبارتين؟ الجواب الأصل أنه لا فرق. إذا قيل حديثه فيه ضعف أو قيل فيه ضعف أي في الراوي نفسه لا فرق بين العبارتين ولكن انتبه قد يرد في قولهم حديثه فيه ضعف على معنى آخر أي أن الأحاديث المنسوبة إليه في إسنادها ضعف لا تصح إليه وهو ثبت وهذا من اغمض اصطلاحاتهم مثاله بعض الثقات الأثبات يقول البخاري كما في التاريخ الكبير حديثه لا يصح كيف يعني ثبت والبخاري يوثقه ويحتج به بل قد يقول هذه العبارة في بعض الصحابة يقول حديثه لا يصح يقصد بعود الضمير في حديثه لا يصح يقصد ماذا يقصد أن الحديث هذا لا يثبت إليه فنسب الحديث إلى هذا الراوي لا أنه راويه وإنما هو حديث منسوب إليه يقول حديثه لا يصح لذلك بعض من لا يدرك مقاصد الأئمة يأتي إلى بعض هؤلاء الروا يقول وقد ضعفه البخاري وقال حديثه لا يصح فيأتي يضعف راول أجمعت الأمة على توثيقه وفي مقدمتهم البخاري فهذا لا بد أن ينتبه إليه قد يقصد بهذا حديثه فيه ضعف حديثه لا يصح قد يقصد به هذا الذي نبهت عليه وقد نبه على هذا جماعة الحافظ بن حجر والإمام الألباني رحمه الله عليهما. نعم تفضل. سبق البحث في هذا سبق في أول دروس المصطلح فضل وهو شديد الضعف يعني هذا على قاعدتي قد يصدق الكاذب صورة السؤال عندنا ثلاثة أحاديث حديثان ضعيفان يعضد بعضهما بعضا ماذا صار الحديث صار حسنا طيب فجاء حديث يرويه كذاب وافق ما جاء في هذين الحديثين فماذا يحكم على حديث الرجل الكذاب كنا في مجلس من المجالس القليلة التي جلست فيها مع بعض الطلاب الإمام الألباني وأنا خطبت على رؤوس المنابر لست من طلاب الألماني فسد علينا الباب الحمد لله فكنا في مجلس مع الشيخ الألباني من المجالس القليلة التي حضرت فيها في الإمارات عند الشيخ مع بعض الطلاب فسئل الشيخ عن حديث عند البخاري فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام حديث عند البخاري طيب فقيل للشيخ أنت حكمت على طريق من طرق هذا الحديث بأنه صحيح مع أن هذا الطريق فيه كذاب. واضح وجه الاعتراض يعني يقول الطالب الحديث عند البخاري فضل عائشة أنت قلت في حديث هو الحديث نفسه من طريق كذاب بسند آخر قلت صحيح فقال الإمام الألباني مجيبا لهذا الطالب وهذا الطالب يحذرني أن كان اسمه يحيى. فقال له الامام الالباني اليس قد يصدق الكاذب اليس قد يصدق الكاذب فقال الطالب بلى قد قال اذا انا اقصد المثنى لا اقصد الاسنادة فاتضح الان حين يأتي حديث كما ضربت لكم هذا المثال من الامام الالباني حين نقول هذا حديث أي اللي في البخاري حديث صحيح طيب وذاك الذي بسند الكذاب أقول صحيح أقصد ماذا المثنى طيب لماذا لا تعدي الصحة للاسناد وتقول أن هذا الكاذب قد يكون قد صدق وضبط هذا الحديث من عنده جواب لماذا تقصر الحكم على المثن لماذا تقول حتى اسنادا هو ثقة في هذا الحديث مخلفتهم في نجمل حديثي في الحصة في المتبع. المتبع. المتبع. لأن عندنا حديثي في نال النادر لا حكم النادر لا حكم له هم؟ هم؟ هم؟ هم هم لك ليه دلوقتي العبره في الموضوع. طيب اسمع أليس الكاذب كان يسرق الحديث بعض الكذابين يقول كذاب كان يسرق الحديث ما الفرق بين كذاب وبين كذاب يسرق هذا بحث آخر ها فلان كذاب فلان كذاب يسرق الحديث ايش الفرق بين الكذاب وبين الكذاب الذي يسرق الحديث يحمد ويسرق معنى يسرق من غير الحديث غير ماذا يفعل بعض الكذابين هذا مرتبة ادنى في الكذب لا يكذب فقط يأتي الى حديث ثقة مشهور فيأتي الى حديث الثقة فينتحل ويسرق الحديث من الثقة ويدعي الحديث لنفسه بينما الكذاب قد يكذب بأن يؤصل حديثا ابتداء من عند نفسه لكن ذاك أذكى من الأذكى؟ السارق. لماذا أذكى؟ لأنه حمي ظهره حمى ظهره بمن؟ بالثقة فإذا قلت له كذب فلان ثقر والحديث مثل ما روي إذن فصار الكاذب لا عبرة بمروياته وإن وافق الثقار لماذا؟ لأنه قد يكون قد أخذ هذا الحديث سرقة وضبطه ورواه لكن هو أصلا قائم على ماذا على السرقة يعني منتحل لهذا الحديث سرقة فما يعود ينفع ماذا ما يعود ينفع أن يوافق الثقة أو لا يوافقه قل طيب يرد عليك إشكال طيب لو كان كذابا ولم يعرف به السرقة نقول كونه كذابا هذا معناه انه قد ينشئ الحديث دون سرقة فيتوافق هذا الانشاء مع حديث اخر فيعود الامر بحاله لذلك في مثل هذا يقول النقاد الحكم على المتن ويبقى الاسناد على ماذا على البطلان فيقولون هذا حديث صحيح واسناد باطل احيانا ينعكس ينعكس يقول الذهبي وقد ياتي اسناد نظيف بمتن باطل الان ما اللي حصل انعكس بدل ما نقول متن صحيح واسناد باطل صارت القضية ماذا اسناد صحيح ومتن باطل كيف يعني يعني ذكروا أن حماد ابن سلمى وهو امام اهل السنه كان يخطئ في احاديث الصفات فروا بعض الاحاديث حكموا بنكاره متنها وليس لها إلا الا أن حمادا ما كان يضبط بعض أحاديث الصفات حين يقولون في مثل هذا اسناد نظيف ومثن منكر طيب كيف عرفت أن المثن منكر لدلالة في المثن تخالف الشرع فدلنا ذلك على أن أحد الثقات قد وقع في الوهم يقول الإمام الذهبي الذي يسميه الألباني ذهبي العصري ذهبي العصري الإمام عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني وهو مدير مكتبة الحديث في الحرم يسميه الألباني ذهبي العصر يقول الإمام المعلم يقول وقد يأتي حديث يجد النقاد فيه نكارة في المتن فيلتمسون علة في الإسناد لولا نكارة المتن لما أعلوا بها ما أدري واضحة طيب تحتاج مثال أحسنت مع أن عبارتك فجه أحسنت في المعنى وعبارتك فجه دائما نستعمل مع الأئمة أجمل العبارات ممكن تقول عبارة صحيحة لكن فيها إلى آخره طيب اسمعوا الآن أعطيكم مثالا وهذا سيجرنا إلى أصل السؤال يقولون مثلا الأعمش يغلث لكنه يغتفر تدليسه في شيوخ أكثر عنهم كأكمل كأبي صالح و هم؟ وابراهيم النخعي هم؟ اكمل و وائل ابي وائل هؤلاء الشيوخ حتى لو ان الاعمش قال عن ابي صالح عن ابي وائل عن ابراهيم عن ابراهيم النخعي قالوا حتى لو عن عنا مع انه مدلس نقبل لماذا لان هؤلاء الشيوخ اكثر عنهم الاعمش وكان ملازما لهم ليس ضروري هذا راي كل العلماء هذا راي الذهب وجماعه الوليد عن من الوليد مسمى الفوزاء لا الوليد يدلس ويسوي الوليد يدلس ويسوي فبابه اعلى بيطلع هناك فوق اذا هذا المثال يأتي إذا قال الأعمش عن أبي صالح عن أبي وائل عن إبراهيم النخعي يقبل فإذا وجدنا نكارة في المتن ماذا نقول ووجدنا لا علة في الإسناد البتة ووجد النقاد نكارة في المتن يقولون عن عنه الأعمش والأعمش مدلس سبحان الله هم يسلكون هذا فلماذا احتاجوا إليه لأنهم لم يجدوا سبيلا لبيان علة المتن إلا ماذا إلا أن يرجعوا إلى هذه العلة التي لولا أكمل لولا نكارة المثن لمشوا هذه العلة ولم يعلوا بها يقول الحافظ الإمام الناقد الفقيه المحدث ذهبي العصر وبحق كما يقول الإمام الالباني عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني يقول وأهل الحديث إذا وجدوا نكارة في المتن ثم لم يجدوا في الإسناد دليلا يدل على الضعف لسلامة الإسناد تأيه عبارة جميلة لا, لا لا قال تلمسوا تلمسوا له ادنى عله لولا النكره في المكن لما هذه عبارته جميله حلوه قال تلمسوا له ادنى عله الاثناء وهذا يحتاج الى تنبيه قد حصل مني حين كنت أكثر ذكر الإمام المعلمي اليمامي وكنت دائما أسميه بالإمام بالإمام بالإمام ودائما أثني على كتابه التنكيل والذي يحتاج إلى تنبيه هو ما ستفجأون أو ستفجأون به الآن كنت أقول هذا الإمام لم يؤلف إلا هذا الكتاب ودل هذا الكتاب على سعة علمه وهذا قول بعض الأئمة قالوا لم نقف له إلا على هذا الكتاب وكتابه يدل على سعه علمه البشرى لكم الآن أنني في آخر أحسنت في آخر زيارة لي في الكويت ذكرت لطلاب العلم هناك من إخوانكم هذه الفائدة عن المعلم أنه لم يؤلف إلا هذا الكتاب والتنكيل به وقلت هذا رجل الإمام لم يعرف إلا بهذا الكتاب، الكتاب ولم يؤلف غيره. فجاءني أحد الطلاب وهو أخونا حفظه الله عبيد أو أبو عبيد، فأتى لي بعد الدرس بكرتون كبير. قال ما هذا؟ قال هذا الذي دعيت أنه لم يؤلف إلا كتابا واحدا. فلما اتقرأت الكرتون ليلة كاملة أتبع وجدت أنها جمع ولله الحمد علم هذا الإمام في هذه المجلدات العظيمة ومن ضمنها التمكين فسجدت لله شكرا أن الله جل وعلا قد حفظ لنا شيئا من علوم هذا الإمام الذي نحتاج إليه بل كل إمام من أئمتنا حوى من العلم ما يحتاج إليه فإذا ضم علم هؤلاء الأئمة فإن العلم محوي في صدورهم كل يحوي ما يحويه غيره وزيادة فهذا احتاج إلى أن أنبه على أنه قد طبع ولله الحمد هذه المجموعة للإمام المعلم اليماني وما أدري هل وصلت مصر أم لم تصل وصلت الحمد لله الحمد لله فأنا أنصح إخواني من يستطيع أن يقتني هذه المجموعة فهي فيها من العلم علما غزيرة فيها من العلم مجموعة الشيخ المعلم اليماني هي مجموعة الشيخ المعلم اليماني وهي حقيقة تدل على بحر قد حواه هذا الامام في صبره فرحمه الله عليه وهذا يرجع بنا الى اصل المسألة ما هي اصل المسألة ها؟ على ماذا احنا بنينا كل هذا الكلام حين قلنا كذاب وقلنا كذاب وكذاب يسرق الحديث اذا حينئذ كما نقول قد يكون مت متنا بايه متن صحيح باسناد باطل والعكس كما قال الذهبي متن منكر باسناد عبارة الذهبي لسه قيلينها باسناد نظيف عبارة الذهبي بإسناد نظيف إذن قد ينعكس ليس بينهما تلازم بإطلاق إسناد نظيف ومتن باطل جيد اعكس متن صحيح وإسناد باطل القسم الثالث إسناد صحيح ومتن صحيح إذن قد يجتمع الصحة فيهما وقد يجتمع الضعف فيهما يعني ان يكون المتن فيه نكاره وقد يكون اسناد صحيح ومتن منكر وقد يكون اسناد نظيف وسعاد وقد يكون متن منكر واسناد نظيف وقد يكون متن صحيح واسناد باطل هذا مهم أن يعرف لذلك انظر إلى النقاد كيف ينقذون المثن الإمام أحمد سئل إذا امتصف شعبان فلا تصوموا قال أي شيء أو اي شيء هذا قد قالت عائشة أنه كان يصوم شعبان كله نقض الحديث من جهة ماذا من جهة المثن لكن هذا بابه لنقاد الحديث والأثر ليس للمبتدئين والمشتغلين فيه نصيب ما لم يكن بحرا حتى يستطيع ان يميز ذلك طيب غدا إيش عندنا؟ آه غدا تفسير بارك الله فيكم